والذي أحصل الزرج الَّذِينَ صَامُوا الصَّوْمَ الْجَمَاعِيَّ ثَنَّى ظَنَّ فِي Let's you yeah. are فَأَنْقَضُوا أَمْرَهُمْ دَنِينًا هُمْ إِلَى لَيْنًا رَاجِعُونَ The main خصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة Gوج Oh, Lord. لا يذون ملذان Çeviri إِسَاءَ وَهُمْ فِي مَكَّةَ أَنْفُسُهُمْ خَالِذُونَ لَا يَدْنُو مِنْهُمْ زَعْلٌ وَ at <laughs> a no كتبنا في الزهور من بعد and Yeah وَإِن نَّذِرَنَا عَن لَّهُ